وَالْقُرُونِ اجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا آلَ وَ وَلا تثو فيِي الأرضِ مُفسدينين